وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا نَهَارًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ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 قُل لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مُسْلِمٍ 117. ولا تكونن من المشركين 118. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 119. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 قُل لَّا يُشَنِّئُ نُكْرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 وَلَوْ تَرَاءَ إذُقْفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قدَدْ خَصِرَ الذيينَ كَذذَّبُ بِلِق إِلَّهِ حََّ إذَا جَ أَتْهُم السَّاعةُ بَغْتَتَ قالوا يَا حَرَتَنَا قالوا يَا حَصرَتَنَا عَن مَا فَلطُناَا فيِيهَا وَهُمْ يَحمِلونَ أَزَارَهُم عَنَظُهورهِم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 اينتاكم عذاب الله اوتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء او تنسون ما تشركون وَلَ قَدَسَلن إِ أُمَ مِِ قَبلْلِكَ فَأَخَدناَاهُم بِالبَأْسَ إِ وَض اللَّ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 فإذا هم مبلسون فقطع دابل القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم خَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَن لَّٰهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أُذُر كَيْفَ نُصَلِّفُ لَٰيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُل رَأَيْتَكُم إِن تَأْتِكُم عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً لَّوْ جَهَرَةً هَل يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إنتبع إلا ما يوحى إلي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 مَا عَلَْيكَ مِنْ حِسَابِهِم مِ شيءَيْ إ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِ شيءَيْ إِ فَتَفردَهُم فَتَقُونَ مِن شيء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 ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْذِي مَا تَسْتَعْجِنُونَ بِهِ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 117. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء آحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفذطون 118. ثم ردوا إلى الله مولاهم 117. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 118. قل من ينجيكم من ظلمات البذر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 118. وهو الذي خلق السماوات ونرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذ قَالَ إذ رهمُ لِأَبهِ آزَراءَةَ التَّخِذ أَصْنامَنَِهَا إِ يَأَركَ وَقَوْمَكَ فيِي ضَلَالٍِ مُبِين وَكَذَلِكَ نُرين إبرَاهِ مَمَلَكُ تَ السَّمواتِ وَنَرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنين. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَظْهَرَهُ فَأَمَّا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ لَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ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 وَهَدَاهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ 116. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون 117. وكيف أخاف ما أشركتم؟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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهمون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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلا ذكرى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 جَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب لو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى يَمُنُون فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا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 ذالكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَع قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير عل سبحانه وتعالى عما يصفون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 بصائِرُ مِبِّكُمْ فمَنَ بِصَرَفَنِ نَفْسه وَمَن عَمَفَ عَلَيهَا وَمَا أَن عَلَكُم بحَف وَكَذَلكَ نُصَلّفُ لاتِ وَلَقولُولوا دَ رَستَ وَلِنُ بَّينَهُ لِقَوم يعلمون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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لَئِن جَاءَتْهُم آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 وَلَوْ انَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا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 بَذَرهُم وَمَا يَفْتَون وَللتَصْغَ إِلَيْهِ أَفِْدَةٌ الذيينَ لا يومِنونَ بِلَ خِرَةٍ وَلَغْبَوهُ وَلَقتَرِفُ مَاهُم مُقَتَرِفُون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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 وَلَا تَاكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ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 كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَبِيرًا مُجْرِمًا لِيَمْقُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْقُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنُّ نُومِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ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 وَمَ ي يُردَيضِلهُ يَجعَ صَدِرَهُ ضَيّقًا حَررجًا كَأََّ ماَا يَ الصَّعدد فيِي السَّماء كَذَلِكَ يَجعَل اللهَّهُ الزِجسَعََّنَ لا يومِنون وَهذاَا صِاتُ رَبِّكَ مستُْتَقيِيمَا قَدْ فَصَّلْنَا لَنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن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 يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِنْسِ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنِ الرَّبُّ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآن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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حِرِّمَا الظُّهُورُهَا وَأَنْ آم حدْلِمَظّهورهَا وَأَن آمُ ال ل يَذْكُر نَسنَ اللهَِّ عليها افتراء عَلَيْهَ تِرَ أَنْ عَلَيْ سَيجَزهِم بِمَا كانَُوا يَفْتَر وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قدَ خَصيرًا الذيينَ قَتَنوا أَولادَهُم سَفَهم بغَيرِ إِم وَحَظَّم مَا رَزَقَهُم الله فتر أَ ن الله قَضَلّ وَم كانوا محتَدين وَهُوَ الَّذ أَن شَجَ النَّاتِ مَعروشاتِ وَغَيرَ مَْروشاتِ وَ النَّخْلَ وَالزَّى مُخْتَلِفَ نُكلُ وََّخْلَ وَزَّلى مُخْتَلِفَ نُكلُ وَزَّتُونَوَبُّمَّ نَمُتَشابِه وَغَيرَ متشابه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 129-أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 120-ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلَا الزَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِنٌ سَيَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ النُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ لِبِنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ 124. قلات ذكرين حرم أم ننثيين أم اشتملت عليه أرحام ننثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير عل إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 إلا أن يكون ميتة نودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقنهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين نهادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك وَإِنَّ نَصَادِقٌ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 فلو شاء لهديكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم وَلَا تَتَّبِ أَهْوَ الذيَّذينَ كَذَّبُ بِآاتِنَا وََّذينَ لا يُمِنونَ بِنَا خِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُ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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ نَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عَنْ دراستهم لغافلين وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ وَإِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة فَمَن ظَلَمَ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ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 يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى اللَّهِ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 قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَائِفَ لِأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنهُ لَ غَفُور